الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به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 ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يُحَادُّونَ Όλα اللهَّ σύνορα كُبِتَ έχουν κάνει, έχουν κάνει, έχουν آيَاتٍ بينات وللكافرين عذاب مهين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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هو رَابِعُهُمْ وَلَا خمسة إِلَّا هو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ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 حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير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 اتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بِضَارِّهِمْ شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وإذا قيل شُزُوفاً فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير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 أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا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 Αλάιν να χουν χουνουλ καθηγούν. Ισταχώτα αλέγειμου σχεδόν ουφένσα, حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يُحَادُّونَ الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون من حاد μετά από αυτά που ακούσαμε για أَهُم η الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولا